بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفان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 كَهُمْ خير البرية جزاؤهم عيد ربيم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه